بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين منفكين حتى تاتيهم بينه رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قديمة وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم غيظة في قلوب اليهود والكفار ذاع ديننا جاءتهم الا من بعد ما جاءتهم البينه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه ان